أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟ يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم.